أعوذ بالله من الشيطان الرجيم قل للمغلفين من الأعراب ستدعون إلى قوم أولي بأس شديد تقاتلونهم أو يسلمون فإن تطيعوا يأتكم الله أجرا حسنا وإن